بوك تو مئة مئة مئة تياغي هبوعل الظروف الظروف كفار عدين لو حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة، لم يحصل قد هيتك فار ببرلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ لا، عدين لا لا، لم يحصل قد لا، لم يحصل قد أحد. أحد؟ لا أحد أحد، لا أحد أت مكير كان ميشه؟ أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ لا، أنا لا مكير كان أف أحد لا، لا أعرف أحدا هنا لا لا أعرف أحداً هنا أدين كفر لو ما زال لم يعد ما زال لم يعد أتنشأ عد هربي هل ستستمر في البقاء هنا طويلاً؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلاً؟ لو أني لون نشعر عد هر بازمان لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا عد ما شهو لا يطير شيء آخر، لا شيء أكثر شيء آخر، لا شيء آخر شطط ضشه أتريد أن تشر شي آخر أريد أن تشر شي آخر لاغت لشتطط ط لا أنا لا أريد أي شيء آخر لا لا أريد أي شي آخر ماشه؟ كل شيء حصل لم يحصل حصل لم يحصل أخلت ك ماشه هل حصل أن أكلت شيا هل حصل ان أكللت شي لو دا لوخالتي شم لا لم يحصل أن أكلت أي شيء لا لم يحصل أن أكلت أي شيء عد ميشه لا أف إحد ما زال أحد ليس من أحد ما زال أحد ليس من أحد عد ميشه غطي كافي هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ لا، أف إحاد لغة لا، ليس من أحد لا، ليس من أحد بنولي www نكودا b-o-o-k-2-nקודה-d-e למצוא את הטקסט ואת הספרים.